كم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. اللهم صل وسلم مبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. أحبابي إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى معكم في برنامج جديد سورة الكهف تأملات في هذه السورة العظيمة تأملات في سورة الكهف هذه السورة التي ورد في فضلها الحديث الذي صححه علماؤنا ورواه الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها جعل الله له نورا يضيء له ما بين الجمعتين وقد روى الإمام البخاري أن من قرأ سورة الكهف وفي رواية العشر الأول من سورة الكهف حفظه الله من المسيخ الدجال تدبرت هذه السورة وتأملتها وأفاض الله تبارك وتعالى عليّ من المعاني الجديدة الفريدة بفضل الله عز وجل وتحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى أقول أنها حقا جديدة فقد كانت جديدة علي عشت مع هذه الصورة خمسة عشر عاما أتأملها أتذبرها بالعقل تذبرا بالقلب تأثرا بالنفس تغيرا واستبان لي فيها من فضل الله ومنته ما أرجو أن يكون جديدا لأمتي لكل أسرة لكل فرد من هذه الأمة بإذن الله عز وجل وقناة الفجر التي قامت ونرجو لها بإذن الله أن تستمر على خير قامت لتحوم حول القرآن تلاوة وتفهيما وتعليما وتربية وتزكية وهداية نقدم من خلالها هذا البرنامج لنعيش كل أسبوع مع هذه الصورة ليست تلاوة فقط وان كان فيها اجر كبير لكننا نريد ان ننقل هذه السورة من ان تكون صورة تقرأ من اجل ثواب محدود الى ثواب يملأ الدنيا كلها ينقل هذه الأمة من الاستضعاف الى الحوار ومنهما الى التمكين كما سيأتي في منهجياتي هذه الصورة التي تبدأ بداية عجيبة اهل الكهف الضعاف فأو الى الكهف وتنتهي نهاية كبيرة في سيدنا ذي القرنين اتبع سببا بلغ مغرب الشمس بلغ مطلع الشمس يجول ما بين السدين اذا الحق قد انطلق فانطلق فانطلق فانطلق انطلاقات عجيبة في هذه الصورة لم أعد أبدا ومن أن هذه الصورة جاءت لكي يتبرك الإنسان بها يوم الجمعة ثم يبقى حال الفرد والأسرة والمجتمع كما هو يقرأها لا يتغير لا يتأثر لا يتدبر لا يمكن أن يكون القرآن قد نزل لذلك ولا يمكن أن يكون هذا الترتيب العجيب حوار في منتصف الصورة بين الكهف الذي دخل فيه أصحاب الحق لأنهم ضعاف مهددون وبين التمكين الذي تكون فيه القوة مع الحق لا يمكن أن يكون هذا الترتيب عبثيا كيف؟ وهو القرآن الكريم كلام الله عز وجل الفصل ليس بالهزل الحق ليس بالباطل ولذلك أؤمن إيمانا يقينيا وأريد أن تكون معي أريد أن تكونوا جميعا معي إخواني أخواتي الشباب والفتيات نريد أن نقرأ هذه السورة بشكل مختلف نريد أن نعيش مع هذه السورة بشكل مختلف بمنهجيات واضحة المنهجية الأولى أن هذا القرآن عامة وسورة الكهف خاصة هو كتاب هداية وليس ثقافة ثقافة يعني إنسان يأخذ معلومات للعقل يعرف إن في ناس اسمهم أصحاب الكهف تعبوا من هذه الملاحقة الأمنية من قوة باغية فلجأوا إلى كهف وأسروا عباداتهم وخافوا من قومهم فلجأوا إلى هذا الكهف فحفظهم الله تبارك وتعالى وبعدين القصة التانية جناين وحدائق عند واحد غني واحد فقير اصدقاء بها تحور مع بعض قضية ليست هكذا انها منظومة مترابطة فالقرآن كتاب هداية هداية يعني بشكل واضح ان المنهجية الاولى ان نتدبر بالعقل افل يتدبرون القرآن ام على قلوب اغفالها لاحظوا معي في قضية الهداية وأن البداية هي التدبر هذا التدبر عند سيدنا أبي بن كعب الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا مفاجئا يا أبي ما أعظم آية في كتاب الله على الفور سيدنا أبي قال ماذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم صورة آية الكرسي احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر ليهنك العلم يا أبا المنذر الحابب فعلا أننا عقولنا تنفعل بقوة مع هذا القرآن العظيم مع هذه الصورة الفريدة اللي هي في منتصف القرآن الكريم طيب هذا التدبر في القرآن الكريم من سيدنا أبي كانت له جائزة لأن نحن هنعيش منهجية إذا عشت مع القرآن هداية لا ثقافة في إعناية ربانية في رعاية ربانية في جائزة ربانية إيه هي الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل ويقول له إن السلام يقرئك السلام ويقرئ أبي بن كعب السلام ويأمرك أن تقرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب يرسل إليه فيأتي شريعا فرحا مصرورا ماذا رسول الله فيقول إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفر صحيح معقول شيء لا يمكن أبدا الإنسان يتصوره الله ينزل جبريل عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له إيه يقول له تخص أبي بن كعب بلم يكن الذين كفره دي حاجة كده إيه خصوصية كده لأبي بن كعب مش لأي حد من الصحابة ليه لأن تتبر القرآن وعاش مع القرآن فسيدة أبي بيسأل يقول الله سماني لك قال سماك لي الله سماني لك رسول الله قال سماك لي مرة ثلاثة الله سماني لك يا رسول الله قال سماك لي باسمك ونسبك يا أبي فبكى أبي فرحا واستمع بعقله وقلبه واجدانه كل واحد فينا كده يحاول يتخيل الموقف ده ان رسالة خاصة من رب العزة سبحانه وتعالى جاء ليه هو لوحده وتقول له انت أنا يعني ربنا بيقول له انا بخصك بشي مش, مش لأي حد ده لمن عاش ولكل من عاش مع القرآن بالعقل تذبرا بالقلب تأثرا يعني قلوبنا لابد ان تعيش فرحة اهل الجنان لما تيجي عند اهل الجنة تفرح مع النصر تفرح ويومئذ يفرح المنوى بنصر الله شبه حديث مسلم بيقول ايه ان الله يفرح بتوبة احدكم اكثر من عبد او الحديث بقى بنصه عشان نفهمه مع بعض لله اشد فرحا بتوبة أحدكم من عبد ضلت له ناقة له ناقة عليها طعامه وشرابه فضلت في الصحراء فانتظر الموت بجعت تحت ذلك الشجرة راح نام كده عشان ينتظر الموت فقام من نومه فوجد الشرع عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك اطلخبط من شدة الفرح اطلخبط وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك الله في علياء أكثر فرحا سرورا بالعبد اللي بيتوب إلى الله ويعود إلى الله سبحانه وتعالى تخيلوا أننا سنفرح ربنا سبحانه وتعالى لما نعيش مع القرآن بالعقل تدبرا بالقلب تأثرا أي معنى فيه؟ بهجة حضائق ذات بهجة نبتهج في عذاب في شدة من زي اللي أعادين تسمعوا القرآن الكريم أن جهنم كانت مرصادة يقول اللهم زدنا يا رب زدنا يا مولانا أطعمنا منها يا رب خذوه فغلوه الله الله ده ده معناه ان القلب مغلق فعلا وهذا العقد اهدى فعلا من القرآن بالنسبة له موسيقى بس رنين فقط رنين ليس اكثر لا ما لهذا نزل القرآن بالعقل تدبرا بالقلب تأثرا بالنفس تغيرا وانا الح على هذه الفكرة الحاحا كبيرا جدا إذا تأثر القلب خوفا وطمعا خوفا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى تأثر القلب فرحا وحرصا وحزنا من آلام النفس ومن تقصير الإنسان هذا ليس كافيا وإنما لابد أن نتغير بالقرآن نتغير بالصورة الكاف أن لما أقرأ سورة الكاف وأتدبر هذه الصورة لابد أن أتغير فعندما أجد أصحاب الكهف لهم مواقف قوية في مواجهة الباطل الصرار على السبات على الحق لا أتغير لما أسافر يمين أو شمال لما أنتقل من الفقر إلى الغنى لما أنتقل من المرض إلى الصحة لما أنتقل من بلد إلى آخر لما أنتقل من العزوب إلى الزواج أو العكس أنا مسلم ثابت على مبادئي كما ثابت أصحاب الكهف لما أشوف أني الالصاحبين بيتحاوروا يبقى لابد أنا أتحاور وأنا بإزة بكرامة لكنه هو الله ربي ولا أشرك به أحدا طب أنا معايا سلطة أتخذ قرارات هو ده اللي ممكن فعلا نقول إن أهل الكهف والصاحبين وذي القرنين لما قرينا الإصطة تطاعتهم إحنا تغيرنا فإحنا تأثرنا في منهجيات أخرى تتعلق بهذه الصورة سوف نبينها بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى لكن أنا بأكد جدا في بداية منهجيات وتأملات عن صورة الكهف على إن العقل لازم يشتغل والقلب لازم يتأثر العقل تدبرا القلب تأثرا النفس تغيرا مساحة التغير كل جمعة كل أسبوع لما تقرأ الصورة انت خدت كابسولة اسمها صورة الكهف الكابسولة دي دخلت جوة عملت إيه أثارت في العقل أفكارا وأثارت في القلب مشاعر ثم هناك تغير الناس تقول آه والله فلان تغير يوم الجمعة بعد ما أرى الصورة تغير عن قبل صلاة الجمعة أو عن قبل ما هي أرى صورة الكهف ليه قرأ صورة الكهف عاش مع صورة الكهف أصبح إنسان عنده انطلاقة في أرض الله تبارك وتعالى عنده رؤية كيف يتحرك بهذه الصورة كيف يتربى على منهج هذه الصورة كيف يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. عندنا منهجية أنه عندنا عين على الآيات القرآنية وعين أخرى على آلام الواقع ومن آلام الواقع نستنبط آمال المستقبل منين؟ من الآيات نفسها هنشوف أمل عريض جدا كبير في هذه السورة. ألم الواقع أمل النصوص نصوص القرآنية تبعث الأمل ثم خطوات عمل نعمل إيه؟ عشان نطلع من الورطة اللي احنا فيها البلاء اللي احنا فيه التخلف الزل الهوان امتنا بتضرب في كل مكان غزة بتهان اهانات بالغة وحن نتفرج الامة كلها حكام ومحكومين رجال ونساء بيتفرجهم وبعدين فين العمل اللي يغير هو ده اللي المفروض ان سورة الكهف لم يبقى عين على الايات وعين على الواقع العين على الواقع هتطلع الام كثيرة لكن بسرعة الايات تسعفنا تخلينا عندنا أمل طيب فين خطوات العمل هنطلعها من الآيات مش هلجب من برة ستجدون منهجية رائعة قوية جدا لا يمكن بإذن الله والله ولا أشك لحظة لو اتبعنا هذه المنهجية وهذه التأملات مع سورة الكهف بإذن الله تعالى سوف يمكن لنا كما مكن لذي القرنين ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا براكم على خير أشكركم من أعماق قلبي السلام عليكم رحمة الله وبركات. ولو لذخلت جنتك قرتك ما شاء.